بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا الشمس كورت و إ ذ ا النجوم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 م و ت و إ ذ النابلسي ا ل ل ع ل س م الاسلاميه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 موسوعه النابلسي ي و ن إن إ هو ا ذ للعلوم ا الاسلاميه ء ن ك م أن اسماء و م ت ش ا و ن إ ل الله أن يشاء ا رب ا ل ع ا ل ح ي ن ى